عباس يا ابني لتطف خدني عباس ويا اسمع اسمع خذني خدني لاضحي يا بني دون الحسين لاضحي يا عباس يا ابني عباس يا ابني لتطف خدني يا ابني دون يا ابني دون الحلش عيدها عيدها عبا شو يا ابني اللي طفي خدني باشو ابني لا تطف لي عباش دون الحسين ايه لا اضحى دون الحسين قلبي تفطر صبح يتغير والحزن امطار فوق الخدود صيح, صيح فوق الخد عباشو اشو بدري يدري يا ليت شعري اين عهدي اين عهدي أي انا عالي وحدي في دار بعدي انا وحدي في دار بعدي مفشاره ولقي نحو اللحود يا اهل اي حل لنا بالسبط داره جودل لجوده جودل لجوده في الركب زينب للحزن تذهب في الركب زينب للحزن تذهب ضع نوعا يحدو إلى أرض الأنين عباسو يبني للطف خذني عباسو يبني Tafai <laughs> Chogni